صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد اوحينا الى موسى ان اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا اضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَاتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشَّنَّهُمْ مِنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشَّاهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى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 قُلْ مَنْ طَابَتْ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 بعدك واضل لهم السميره فرجع موسى الى قومه غضبا اسفا قال يا قوم الم يعيدكم ربكم وعدا حسنا اف طال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم اَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدَهُ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِالْمَلَكِ نَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا زينه القوم فقذفناها فك فقذفناها فكذلك القسامر فاخرج لهم عجلا جسد له خوال فقالوا هذا الهوكم والهو موسى فنسي فَلَا يَعْرِفُونَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ عُرُونٌ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ لَهُ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا كَإِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتُ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لِمَ تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي شئت ان تقول ففرطت زينب اسرا الى ولم تغضب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصدت بما لم يضصر به فضضت قبضه من اثب الرسل فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقولنا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهي كَالَّذِي ظَنَّتْ عَلَيْهِ اكْتَفَا لَنُحَرِّقَنَّ النُّسُسَ وَلَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَصَّاً إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ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 خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِلًّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا مَنِ ابْتَغَى 10 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْإِثْمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَأَخْبِرْهُمْ نَسْفُهَا رَبُّنَا نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا جَنَاحًا وَنَاءَ أَمْتًا يَوْمَ إِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ نَاعِجًا وَجِلًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ إِلَّا قَلِيلٌ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَحْمِلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَطَمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَآلَى اتان الله ملك حق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقر رب زدني علما